أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى السماء myself what الحقيم يسلمونها يوم الدين وما هم عنا بغائدين وما ادراك ما يوم الدين ثم ما ادراك ما يوم الدين يا